دعوني أُناجي مولا, مولاً جليلاً, جليلا إذا الليل أرخى علي السود لا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي قبولا دعوني أُناجي مولا جليلا Sudula, daranul najim, olen jali lan. Ne da lilel ara rfa, alayna sudula. الحمد alhamdu بيريا وانت الاله الذي لا نهزولا وانت الاله الذي لم يزل حميدا إذا الليل وارفى علينا السدولة توميت الآنام وتحيي العظام وتنشي الخالاء يقجيلا فاجيلا توميت الآنام وتحيي العظام تُشِ الْخَلَائِقَ كَذِلا فَاجِلا عَظِيمُ الْجَلَالِ كَرِيمُ الْفِعَالِ جَزِيلُ النَّوَالِ تُنِيلُ السَّائِلَا دَعَوْنَا نَاجِي مَوْلًا جَلِيلًا لَنَا إِذَا اللَّيْلُ أَرْخَى عَلَيْنَا السُّدُولَ دَعَوْنَا, نناجي دعونا إذا الليل أرفع علينا السدول خزائي نجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والباخلا خزائي نجودك لا تنقضي تعم الجواد بها والباخلا دعونا نناجي مولا جليلا اذا إذا الليل أرخى علينا السود